الحمد لله وقل العالم الرحمن الرحيم مالك نوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا قابل ستكم في I love you. birga وَجَوَّرَتْ جَنَّاتٌ